بسم الله الرحمن الرحيم مناوي خواي بخشن دي مهربان وضحا والليل إذا سجاء سوين بچشتن غاو وسوين بشوكاتي كآرام ما ودعك ربك وما قلا پر وردقار دوازي لينه ناويتو لذلك الجير نبوة ونالآخرة خير لك من الأولى وفي ذلك الدعاء نصدقها للدنيا ونسوف يعطيك ربك فترضى سوين بخوا لماولا من الوردقارة أو اندت بخشيك رازي ببيت أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٱتْوَي ندي بهتي وحوانيتي ووَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى ٱتْوَي ندي بسلشي ورين مونيكرديد وَوَجَدَكَ عا وَتُي ندي بهجارو دولمندي كرديد فَمَن اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ كَوَتَتوش هتي و وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَهَل مَشاخي بهپرسيال كرد هجارو سوال كردا وَأَمَّ بِنْعَمَتِ رَبِّكَ فَحَد و نعمت و باخشی پروردگار در بخا به ارماتی هزاران.